وأذنت لربها وخقت يا أيها الإنسان إنك كادخ إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ خِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ذُهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ذَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورًا بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا أَن طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Bel الذina kafferu yukadzibun Wallahu a'lamu bima yu'un Fabashir hum bi'adabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجأر غير ممنون